أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون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 قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحول عين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 ما كسب رهين وأمدناه بفاكهات ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأَن لا لغون فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلما نلهم كأنهم لئل أمك نون وأقبل بعضهم على بعض يتسألون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 بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجَنُونَ أَمْ يَقُولُونَ شَائِرٌّ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا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 ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ام لهم اله غير الله سبحان الله ام يشركون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 ان لا يعلمون واصبر لحكم ربك فانك بااعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه واذا النجوم